وَمَا لَهُم أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ كِينَانَ أُولِيَاءَ تكون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهما عند البيت إلا مكان وتص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 فس ينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفوا إلى جهنم يحشرون لي يمين الله الخبيث من فئه ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرق مجو جميلا فيجعله في جهنم الخاسرون وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة له ولي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 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعْلَمُوا أَنَّ مَا أنتم <تهمنتم> من شيء، فأنا لله خمسة و للرسول ولذ الكرب والمساكين. تبيل إن كنتم غوءا